مِنَ السَّمَاءِ قَالَتْ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالون نريد أن نأكل منها وتطم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين.